م و ا س ا ة بينهم وتراحما وتقديما للخير و إ ح س ا ن ا و إ ص ر ا ع ا في إ غ ا ث ة الملهوف و إ ل ى غير ذلك من القيم ا ل إ س ل ا م ي ة ا ل ر ف ي ع ة و إ ن من أ ع ظ م طرائق إ خ ر ا ج المال و ا ل إ ب ق ا ء على هذا المال هو ق ض ي ة الوقف أ ن توقف المال وهو أ ن تجعل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 أ و ق ف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ق ف أ م و ر من ما يملك جعلها وقف في سبيل الله لما جاء ا ل م د ي ن ة قال يا بني النجار أ ت أ م ن و ن ن ي على حائطكم المسجد كان في محله ح ق ه ناس قال أ ت أ م ن و ن ن ي تدينوني وتثقوا فيني و أ ن ا ابني الجامع بعدين أ د ي ك م حقه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 والمسجد وقف وقلنا دارين ناس تبرعوا جاني واحد بعد ا ل ص ل ا ة قال لي يا أ خ ي قد ب ك ف كم المسجد داش ن يتم ب ك ف كم قلت له م ي ة مليون قال لي تاني ما تسال ز و ر アゾルフィルマル、ベイラウィスラー、イゴ let, アナ、ベディクメテリフィザメシャルベル、ベテルハムシン、ウカンガーディオメン、ベテルガーシャル、ウカンビゲティズボー、ビゾルメンテン、アルマルディア、アロウテゾーダ、キデンディウ、ジャレバーディオ أداني الشيخ مليون الشيخ بمئة قال لي أ ن ا ك ل ا لكن مش القروش إ ن ه أ د ى قروش لكن فهموا ت ه ق ا ل الشيخ أداني بمئة م ي و ن قال لي شوفها شيخ أ ن ا بعتا ي بيوت عشان اخدتها في رصيدي وكتحول لكم قال لي خلا بني عماره ا ل ا خ ر ة ما عندي في أ ي ب ن ا هات ض ح ق ا ل ا خ ر ة والله فهموا دعت ابنك كيف ا لكن ي لماذا ي لا يمكن ان يكون هذا ل هو ان يكون يعرف ل هذا هو ان يكون هذا هو ان يكون ن هذا هو ان يكون ر هذا م ع هو ان ي ا و ن هذا هو ان م ي ق و ل أ ن ا ه ن ا س و ي ت أ ن ت مني يا اخي اشيلها ما حق الله اشي قلي ا باع بيته عند ه بيوت باع عشان يتم ا ل م ئ ة مليون و م ش خ شارع قروش ختاه ه قليل ا آ ن ت ص ر ف ه ا قليل انت ص ر ف ا و تتم الجامع و زول يعرف مافي ه فهموا ق ل ي أ ن ا بنت ع م ا ر ة في الدنيا لكن والله قليل انا ا ل آ ن فتل الخمسين فكرت في اللخر مالقيل عندي أ ي ب ن ة قال لي بس قلت الحمد لله إ ن ه الزول ده قال الكلام ده في الجامع عشان يقبل اي بيت في النخره لا يلي بيت في النخره والله فنادفهم ي فينات الصدقه ق ن ا ع ة ا ل ر ا س خ ة أ ن ه ا توفيق من عند الله شوف الرب ن ا و ف ق ه بصدق ا ل والرب نما ا و ف ق ه والله لو ك س ر و ر غ ب ت م ا يصدق خاصه لله يا أ خ ي فناد ي بدو ا ل ك و ر ة ل ا ت ا ل ك و ر ة ب س خ ان يكون في الجامعه يجب ان يكون إذا لم في الجامعه يجب ي ان يكون يا في ل الكره ع يجب ان يكون يستهل مليار ي في المجال ي ا ر والله العظيم أ ن ا ما أ ع ر ف ه ا ل ل ا أو م ن ر خ ا ك ا ل من ف واحد في ا ل ا ت ي ن دير وقال لي كامبر السودان ه و ذ ا ر ه السودان إن ش عارفه السودان ما نفع ب ر س و د ا ن ما نفع مشهد ا حقوق برا هل كشكام قال لي تزول ح ف ظ ل ا ع ب ن الهلال ا الغلب نيجيريا ما أ ع ر ف أ ي واحد د و كم كذا ما أ ع ر ف تمام ا تمام انا مبسوط ل أ ن ه زي دغير ا ل ك و ر ة ما بنفع كان مش على, على جامع بخاف ي اشيطان ي ق و ل له والله اتفلس فلس في, في, في, في, ال... في الكوره فلس ولا اشيطان ي ق و ل س م م ا يجي اشيطان م ع ي ق و ل له والله اتفلس فلس يزول ا ل ج و ا م يعني حبه السعوديين والقطريين ا ل خ ل ي ج والله يبنون جد ما ع ن د ك شغله فيو يقول ل ك هذا والله سبحان الله والله شيء مخيف لكن قناعه راسك عندي ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله توفيق ما اي زوال بدخله و ج خ ل ه وينفق في سبيله إ ل ا زوال ب خ ا ف الله ونفسه عظيمه اذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ث ل م ت من ا ل إ س ل ا م ث ل م ا وموت الحاكم العدل المولى بحكم ا ل أ ر ض م ن ق ص ة و ن ق م ة وموت فتى كثير الجود محل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 وما اي زول يضحي في سبيل الدين وما اي زول ب يقدم الدين ويجعل الدين مقدم في حياته ح س ن قال لك م ب ا ر ا ة الهلال ونيجيريا اعلى دخل رقم قياس قال قبل ك د ه ما حصل جارزته كل ه م و ا ه ي م أ ي زول ما شدفع قروش عشان يخش سواك في م ق ص و ر ة اسمها شنو ج ا ن ب ي ة ولا م ق ص و ر ة شنو م ع ا ر ف دفع قرش والله الله م ا ي خليك يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن ه قال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 الناس اسمعوا أ س ه ك على من ر خ الرخابه ب ا من لا ل ا ب ي أ ن ان مسلم ل كيف؟ شوفوا ارخابه س دي تأكدت أنه لا هم اريد ان ارخابه لا ا ر ا ل د ي ن جيب ارخابه لا ل أ ي حزب ع ن د عضوية أكثر م ن ا ل ر ة خ ا يوجد ا ل ل ه ا لا ن س د ي ع ن د ه م قتلة ن ان س ي ع ي ا ل ن ا س ي ت ر ش ح و ا ا ا في ل ن ت خ ا ب ا ت يفوزوا الناس ناس الرياضه ق ت ا ر كتره ياخي أ اليوم ادك م ا ش و في ف ا ل شارع حمون نمشي حمون الناس مملسين واحد ت د ا و شاب مملس ا ل ج م ي ص عريان في ا ل شارع يعمل كذا يا ناس ف ش ن و قال ا ل ه ل ا ل غلب نيجيريا و تريح ما يقل بنيجيريا و ي ق و ل ل ا بس هدوم و فشنو بخليهم ملصدوم ه في ناس و ل ي ن هذا الامر لا يمكن ان ي ا و غ في ن ي ج ي ر ي أي مبروك لكنه ي ج ل ا ب س ه د و ن في ك م ح ت ر ي ا و ي ر ل ص في ش ي ر ي ظ ي م ه ويرقص في شهر ع ظ ا م ة ويرقصه والله استغربت ه قلت و ا ل ل ه ك ا ن ه ن ا ل ك و ر ة يحب ي ترشح في الانتخابات كتار كتر يا أ خ ي ما معقول ع ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه ت س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة عن هذه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 هو بحبه شديد زي خيبارضه فجئت أ س ت أ م ر ك د ا ئ ر ا س ت ش ي ر يؤمر في المال ماذا أ ف ع ل قال له النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هلا حبست أ ص ل ه ا وتصدقت بها حبست أ ه ل ه ا اصلها تقول المال ده ده حق الله خلاص وانتهى الكلام ك واحد ي س و ج ا ن ي قال لي يا خ ن ه دائر مكيف المكيف ده أ خ ذ ت ه في الجامع ة كويس لحد يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ا دائر اعمل كده يكون علي لحد ما أ ن ا أ م و ت بس يكون مخدود في الجامع ة د ه دائر ح ا ي ة تكون م س ت م ر ة يعني هذا عنده فهم في إ ن ه ا ل ص د ق ة يا اخوانا ن الوقف نوع من أ ن و ا ع الصدقات ا ل ن و ع ي ة ترقيه ل ل ص د ق ة وحد ا لك الدين هك ا م ي ة أ ل ف خلاص تمام ربنا يدخلك ا ل ج ن ة إ ن شاء الله ويطعمون ا ل طعام على حبي مسكنا ويتيما و أ س ي ر ه و أ ت ي ت أ ج ر عظيم إ ن شاء الله ما في شك لكن واحد يقول ب م ي ة أ ل ف كل شهر م ي ة أ ل ف كل شهر د ا ئ ر يختلف زول أ د زول لا م س ك ي ن أ داو مشهر وفي زول دائر يعطي يعطي يريد أ ن يعطي مالا مستمرا أ ج ر ه له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و ر ا ث ة مصحف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 ل ك ث ر ة ما يعاني هؤلاء أ ع ر ف شخص ا ل صدق لزول ب ت ك ل ف ة ع م ل ي ة نقلكلى بر السودان كامل على نفخته قال لي دايرو طالما زول دا حي وطالما يزود وطالما ينجب ذ ر ي ة وطالما تشهد ان لا إ ل ه الا الله و أ ن محمد صلى、الله. انا الكو عندي اجر و أ ن ا تحت الوطه و أ ن ا تحت ا ل أ ر ض وتحت الثرى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 قال و إ ن ي أ ر ي د ك أريدك أ ن تضعها حيث ي أ م ر ك الله أ ج ل ن ا دي لالله لأ لأ أ ر ج و شوف الفهم ذاته يا إ خ و ا ن ن ا ي ص د ق ه لكن هل م ا ي صدق بفهم قال لي داير لي بيت في ا ل آ خ ر ه قال لي أ ن ا فكرت ع م ر ي ل ك ل ه أ ه ا ج ر و أ ش ت غ ل و أ ت ا ج ر أ س ا ل عمل لي بيت في الدنيا قال لي, لي جيت نفسي ناسي ا ل آ خ ر ه تماما يحضر لي بيت في ا ل آ خ ر ه شوف الفهم العالي ده دقا ل ه يا رسول الله رسول أحب م اهم ل إلي ي بين رحاء وإني أريد أن أستأمرك عليها تضعها حيث يريك الله أو حيث تريد أرجو تريد عند أهم شيء تصدق بفهم ما تصدق ساكن تصدق بفهم والله يا اخوانا ن أ ن ا استغرب للناس اللي بيصدقوا للباطل اللي بيصدقوا للفن والفنانين والغنا و الغنائين يصدقوا شيء أ ن ا ب س ب ع ت ب ر خذلان خذلان مبين قال أ ر ج و برها و ذخرها عند الله يوم ا ل ق ي ا م ة قال ب خ ذلك مال رابح ذلك مال رابح قال له اجعلها في ا ل أ ق ر ب ي ن فقسمها أ ب و طلحه على أ ق ر ب ا ئ ه بالله ي ز و ي ق س م جنيه اجيب ناس ي د خ ل و ا جنيه و الوتق بحقتكم حسس الشده ان م يقول ي ح لك يا زول ن تصدق بس ما في مشكله ة الجيدة ادى الجنان نفسه ال ال الاسلام ينبغي ا خ و ن ن ا الوقف ي أ ن يعلم جميع الناس أ ن الوقف لا يرتبط بالمال الكثير قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من احتبس فرسا في سبيل الله ف إ ن شبعه وريه وروسه وبوله في ميزان حسناته يوم ا ل ق ي ا م ة شوف كيف من غرس في صحيح مسلم غرسا فما من طير ولا إ ن س ا ن ي أ ك ل منه إ ل ا كان له يوم ا ل ق ي ا م ة ص د ق ة تزرع ز ر ا ع ة شجره و ا ح د ة تقول دي تقول ز ر ا ع ة دي كلها ن ش ي ل ة ونعوله جحقت الله تطلع ب ر ا ه ا ما زكى غير ا ل زكى هذا وقف ا ل إ س ل ا م يريد أ ن يعلمنا الوقف بكل صوره وبكل أ ن و ا ع ه ن س أ ل الله تعالى أ ن يوفقنا لما يحبه ويرضى و أ ن ي أ خ ذ بنواصينا إ ل ى البر والتقوى و أ ن يستعملنا في الخير إ ن ه ولذلك ي والقادر عليه وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه هذه د ع و ة لكل واحد منا أ ن يسعى و أ ن يجتهد في ق ض ي ة الوقف بالقدر الذي يقدر عليه ضع مالك في أ ج ر دائم وفي صدقه شوف ا ل إ س ل ا م يسمى جاريه صدقه ج ا ر ي ة تجري ولا تنقطع